سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الزمما فان الجنه تحت ارجليهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ولذلك تتنبه بكلامك فان جرح اللسان اعظم من جرح السنان يقول احد الابوين ابني يعقني من حيث يظن أنه يبرني يقول كلما راني قال أحسن الله ختامك يا أبي أحسن الله ختامك يا أبي أحسن الله ختامك هذا دعا طيب المطيب طيب سأل أخي يقول لكنه في الحقيقة يضربني بقلب يعني أنت بيت خلاص لا قيمة ركت ونحن نظنها طيبة لكنها عند الشيبان غير طيب لا نسمح نفسه ختامه لكن ينبغي أن يقول الله عمرك يا ابي على طاعته أسأل الله عمرك يا أبي على طاعته أشياء الكبار كل كلمة تؤثر فيه يقال فلا تقول لن اف ولا تنهى ما قل وقولا كريما كل كلمة تؤثر في الابوين نحن والله نظن ان هذا الدعاء من احسن الله ختامك يا ابي يا امي الله والله هذا ولد مبارك لا هذا عقوقه غير جيد الاولى ان يقول اسال الله ان يطيل عمرك عمرك على طاعتي اطال الله عمرك يا ابي على طاعتي اطال الله عمرك يا امي على طاعتي لانك اذا قلت احسن لك كانك ايست من الدنيا هذا كبته لانه ما تونته لذلك لابد ان تختار الكلمات الطيبة وأن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به أبنائك بمثل ما تحب أن يعامله بك إخوانك الصغار كيف تحب أن يعاملك إخوانك الصغار عامل أبويك نفس المعاملة تريد تعظيما توقيرا اعزازا اكراما من اخوانك من ابنائك أبواك يريدان هذا تماماً. تماما المسائل الفقهيه الخلافيه لا ينبغي ابدا لنا ان تكون محل خلاف مع ابائنا وامهاتنا ابدا اياكم واياكم بعض الآباء تعود أن يصلي صلاة مذهبية معينة. فرض المقلد السؤال قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان أبوك يعمل عملا صالحا كصلاة أو زكاة أو صيام أو حج عمل المقلدتي وأردت أن تنقله لما هو أفضل اياك ان تضلله تقول هذا ضلال هذا بدع هذا خطأ هذا خلاف السنه لا هذه طريقتك هي البضع الضلالة خلف السنه وقل لهما قولا كريما تقول يا أبي جزاك الله خير أحساب وتطبر الله منك ومننا ومنك نحن تعلمنا منك الصلاة والصيام لكن العلماء يذكرون العلماء ما هو أنت؟ لا تقول الصواب هنا يقول العلماء يذكرون ان يعني السلام سلامين مثلا وان نبدا البسمله من الفاتحه مثلا مثلا وسخلافيه معروفه اذا إذا كان ابوك لا يوسل وتقول يا ابي بسم أفضل حديث ابي رياده ري مشهور بسم الله إذا كان يسلم مره واحدة قل سلم مرتين افضل وهكذا عبدك الله تقول العلماء يقول العلماء يقول العلماء يقول يقولون لا تنسبوا الى نفسك لا تقول يا ابي انت اخطات انت ضللت هذا بدع لا لا قل له قولا كريما اصبر عليه حدثني بعض طلاب الجامعه قال كان ابوه من اهل البدع من اعطى الناس بدعه وكان يعظم بعض كبار المبتدعه يعظمه وكان ابوه وكان ابنه يناصحه لحقه عليه يناصحه يا أبت هذا خطأ يا أبت يا يقول فربما ضربني في إبريق الشاي لا تاي نظربه في إبريق وساحف تأخذها يذهب يقول فقال مرة إذا كان الشيخ فلان في النار فأنا أريد النار لورد الجنة يقول فما زلت أتودد إليه حتى رجع وقال والله يا ولدي كنت حماراً, كنت حمارا لأن هذا الابن الصالح سلك مع به الطريقه الشرعيه في الدعوة إلى الله سلك مع به الطريقه الشرعية صبر أدب خلق حلم حكمة دعاء كنت دعوت سبع سنوات سبع سنوات وأنا صابر عليه ضربني حتى بالشيء احدنا أن يحصل حديثا ويرى أباه يخالف مباشره هذا ضلال ضال أبي ضال لماذا ضال لأنه لا يرى مثل مثلا من مسائل الخلافيه مثلاً. لا يرى مثلا من بل والله سمعت بعض الشباب كفر أمه كفرها لماذا كفرها لأنها تشاهد التلفاز. يقول هذا التلفاز طاغوت والله يقول فمن لم فمن يكر الطاغوت فمن ما من الطاغوت في الطاغوت مثله وعوذ بالله من طاغوت وعوذ بالله من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 ان بر الوالدين سبب لتفريج الكربات بر الوالدين سبب لاجابه الدعاء يعني البار دعاءه مستجاب بر الوالدين سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الزمهما فان الجنه تحت ارجلهما من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين.